بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود وحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما إتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم Innallah yahkum ma yu rid, ya ayuhal الذين امنوا لا تحل شعائرالله و لا الشهر الحرام و لا الهدى و لا الهدى و لا البيت الحرام يبتغون يبتغون فضلا من ربهم ورضوانه واذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم ان أصدوكم عن المسجد الحرام ان تعتذوا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 عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنطة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 اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم وخشوون اليوم أتمنت لكم دينكم وأتمنت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فَمَن يضُرُّ وَسِينٍ خَمَصَةٍ وَغير متجانفٍ لِإثمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أَحِلَّ لَهُمْ قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمتم الله فكلوا مما أمسكن عليكم واذفعوا اسم الله عليه واتقوا الله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 والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجرهن محصنين, محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخذان ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من القاسرين يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا أرواحكم وأيديكم إلى المرافق ومسحوا برواسكم وأور لكم إلى الكعبين وإن كنتم رنبا فطهروا وإن كنتم مُّرْضَاءَ عَلَىٰ سَفَرٍ أَو جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ أَوَلَمَّا نَسْتُمْ مِنْ نِسَاءٍ فَلَمْ تَجِدُوا مَا آمَنَةٌ فَيَمْنَمُ صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَا تَنْهَى يريد ليطهركم وليتمّ نعمته عليكم لعلكم تشكرون وَأَذْكُرُونِ نَعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمِثَاقَهُ الَّذِي وَاسْقَطْتُمْ بِهِ إِذْ قُلْتُمْ سَمِعْنَا وَأَقَامْنَا وَاسْقَطَ اللَّهُ إن الله عليم بذات الصدور يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلَّا تَعْذِلُوا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 وَاتَّقُوا اللَّهَ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ فَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثَ مِنْهُمْ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ لَئِنْ أَقَامْتُ مُصْلَاتَ وَأَتَيْتُ مُزَكَّاةَ وَأَمَاتُ بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُ مُوْهُمْ وَأَقَرَضْتُ مُوْلاَه قَرْضًا حسنا وأقرضتم الله قربا حسنا لا أكثرا عنكم سيئاتكم ولا أدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سوا السبيل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 إلا كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين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 لأحد من العالمين يا قوم ادخلوا الارض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على اذباركم فتنقلبوا خاسرين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 فأصبح من النادمين من أجل ذلك كتبنا غلابا لإسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَى النَّاسَ جَمِيعاً وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا ذِي الْبَيْنَاتِ ثُمَّ إِنَّتَفِي رَمْنٍ مِنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ إِلَّا مَا جَذَأُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَيْ يُقْتَلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعْ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنَفَوْا مِنَ الْأَرْضِ.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 ومثله معه ليستدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منه ولهم عذاب أليم يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم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 ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض يؤذب من يشاء ويغفر لمن يشاء والله على كل شيء قدير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 لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم سماعون للكذب أكالون للسحر فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وَإِنْ حَكَمْتَ فَحْكُمُ بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ وَكَيفَ يُحَكِّمُونَكَ وَهُمْ تَوَلَّوْنَ مِنَ التَّوْرَاةِ فِيهَا حُكْمُ اللَّهِ ثُمَّ يَتَوَلَّوْنَ مِن بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أُولَئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ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 وقفينا على آثارهم بعيس بن مريم مصدقا لما بين يديه من الثورى وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من الثورى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 إلى الله مرجعكم جميعا، فهنبئكم بما كنتم فيه تختلفون، وأنحكون بينكم بمازل الله ولا تستبعه واجب وحذار جب، ولا تستبعه واجب وحذار جب أيه.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 فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم لادمين ويقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين يا ايها الذين امنوا من يرتد منكم عن دينيه فستؤفي الله بقوم يحبهم ويحبون الله اذله على المؤمنين اعزه على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لوم ثلائين ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليه إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون وَمَنْ تَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِسْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُ الَّذِينَ تَتَّخَذُ دِينَكُمْ هُدًى وَلَا عِبَّةٌ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَالْكُفَّارَ أَوْلِيَاء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 من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخناذير وعبد الطاغون أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل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 لولا ينهاهم الربانيون والأحباغ عن قولهم الإثم وأكلهم السح لبئس ما كانوا يصنعون وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداخُم بسُوت وَثاني يُنفقُ كَيفَ يَشاءُ وَلَيَزِدَنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ مَا أُنزِلَ إلَيْكَ مِن رَبِّكَ طُغيانًا وَتُفرَى وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْأَدَاءَ وَتَوَلَّفَ الضَّوَاءَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ كلما أوقدونا ر للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين ولو أن أهل الكتاب آمنوا استقوا لك فقلنا أنهم سيئاتهم ولدخلناهم جنة نعيم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 وَحَاسِبُوا أَلَّا تَكُونَ فِتْنَةٌ فَعَمَّ وَصَنُّ ثُمَّ تَبَاءَ اللهُ عَلَيْهِمْ ثُمَّ عَمَّ وَصَنَّ كَثِيرٌ مِنْهُمْ وَاللهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللهَ هُوَ الْمَسِيحُ بْنُ مَرْيَمَ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 أَظُرْ كَيْفَ نُبَيِّنُ لَهُمُ الْآيَاتِ ثُمَّ أَظْرَ أَنَّا يُؤْفَكُونَ قُلْ أَتَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّ وَلَا نَفَعٌ وَاللَّهُ هُوَ السميع الْعَلِيمُ الْعَلِيمُ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 لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَا لِسَانِ دَاوُودَ وَعِيْسَ بَنِ مَرْيَمٌ ذَلِكَ بِمَا أَصَوَّ وَكَانُوا يَعْتَدُونَ كَانُوا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُنْكَرٍ فَعَلُوهُ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ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 ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليهم فخذوهم أولياء ولكن كثير منهم فاسقون لتجد أن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا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 من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهى وقالدين فيها وذلك جزاء المحسنين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 إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتبون وأطيعوا الله وأطيعوا الوسول واحذروا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 إذا متقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم متقوا وآمنوا ثم متقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين يا أيها الذين آمنوا ليبرونكم الله بشيء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 ومن قتله منكم متهم ذا فجزاء مثل ما قتل من النّهمي يحكم به يحكم به ذا عدل منكم هديا بال والكعبة أو كفره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 ما على الرسول إلا البلاء والله يعلم ما تبدون وما تكتمون قل لا يستوي الخبيف والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيف فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون يا أَيُّهَا الذين آمَنُوا لا تَسْأَلُوا عن أَشِيَاءَ إِن تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ وَإِن تَسْأَلُوا عَنْهَا حِينَ يُنَزَّلُ الْقُرْآنُ تُبْدَ لَكُمْ عَفَى اللَّهُ عَنْهَا وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ قَدْ سَأَلَهَا قَوْمٌ مِّن قَبْلِكُمْ ثُمَّ أَصْبَحُوا بِهَا كَافِرِينَ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 إثنان ذوى عبد منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت فاحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله فَيُقْسِمَنِ بِاللَّهِ إِنْ أُرْثَبْتُمْ لَا نَشْتَرِي بِكِ ثَمَنًا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى وَلَا نَكْتُمُ شَهَادَةَ اللَّهِ وَلَا نَكْتُمُ شَهَادَةَ اللَّهِ إِنَّا إِذَا الْمِنَ الْآثِمِينَ فَإِنْ أُثِرَ عَلَاءٌ لَهُمَا اسْتَحَقَّ إِفْمام فَآخَرَنِي قُومَانِ مَقَامَهُمَا مِنَ الَّذِينَ اسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْأَوْلِيَانَ فَآخَرَنِي قُومَانِ مَقَامَهُمَا مِنَ الَّذِينَ اسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْأَوْلِيَانَ فَيَقْسِمَانِ بِاللَّهِ فَيُقُسِ مَانِ بِاللَّهِ لَشَهَادَتُنَا أَحَقُّ مِنْ شَهَادَتِهِمَا وَمَا أَتَدَيْنَا إِنَّا إِذَا الْمِنَ الْغَالِمِينَ ذَلِكَ أَذَنَ أَن يَتُوَبِ الشَّهَادَةَ عَلَى وَجْهِهَا أَوْ يَخَافُ أَن تُرَدَّ أَيْمَانُ بَعْدَ أَيْمَانٍ واتقوا الله واسمعوا والله لا يهدي القوم الفاسقين يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتك قالوا لا علم لنا إنك أنت هلام الغلو قال الله يا عيسى بن مري مذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيتك بروحي القدس تكلم الناس في المهج وتهلاء وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتورة والإنجيل وَإِذْ خَلَقَكُم مِّنَ الطِّينِ كَهُيْئَةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِي فَتَنَفَّسَ فِيهَا فَتَكُونُوا طَيْرًا بِإِذْنِي وَتُبْرِئُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ بِإِذْنِي وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَى بِإِذْنِي وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَنكَ إِذْ تهنزي البينات فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين وإذ أوحيت إلى الحوارجين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون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 طوما ان قلوبنا ونعلم ان قد صدقتنا ونسون عليها من الشاهدين قال عيسى بهم مريم اللهم ربنا انزل علينا مائده من السماء فتكون لنا عيد تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وعزقنا وأنت خير وعزقين قال الله إني منزلها عليكم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 ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتمي كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد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 لهم الجنات تجري من تحتها الأنهار قالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم لله ملك السماوات والأرض وما فيهن Wahyu Allah pada setiap perkara.